ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفترونك عن الذي يوحينا إليك لتفتر علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا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 الباطل كان زهوطا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا